وما أنبت هذه العيون ضلالتهم وما أنبت هذه العيون ضلالتهم إن تسمع إلا من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 فَأُجِنَّ مِن مَّن يَكذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ كَذَّبْتُ بِآيَاتِهِ وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينققون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم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 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون حسنát, فَلَهُ kényről, mintha, ők a feszegi, Kell tőm teggalon. Innam aumert, an aegbuda Rabb azzhi a belde, aki haramha, valahu فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، وَمَنْ ضَلَفَ قُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أكبر